Lغة القرآن وخيري نبي سكنها الروح كما أمي Lغة القرآن وخيري نبي سكنها الروح كما أمي Lغة لم تعد البراقة رغم الأزمان لها عبط فقا فوت و ودا من الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي الحمد لله الذي اختار لنا الاسلام ديننا وجعل سعيد من وقفه عنده حدودي وتأذب بآدابه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرصله الله بشير ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسلاش المنير وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وشموس الألفان رضي الله وعلا من تبعا بإحسانه ليوم الدين أما بعد تمرنات أولا استعمل الكلمات الآتية في جمالين مفيدة بحيث تكون مصوبة حيث تكون مصوبة استعمل الكلمات الأتيات في جمالين مفيدة بحيث تكون مصوبة الحق له تكون مصوبة الحق يحرص الفلدة حق له أهيه بارك الله فيك الزهرة تنبو الزهرة الزهرة يا طيب طيفلو ندخلوا بالصلاه يا الله الطلاب لن ينجح لن ينجح ها الطلاب طلع. ان الطلاب ان الطلاب دخلنا دخل عليه كلي شيء دخل عليها اداه من ادوات الضرش عليه اي يدخل الزوار الحديقه النهر لم يجري النهر لم النهر عبر النهر عبر النهر الكتاب, الكتاب ان سقيت البستان تلقى مشتريت القلم الفارس ركبت الفارس ركبت الفارس ركبتون الغلمان اشهت الغلمان تاع علمته الغلمان اه الاذيره يب كذا العصا فصد موسى العصا الهدى الهدى عندك شيء عذره عندك تبعت تبات تتبع تبعت... الهدى اه تبعت... اي يشربوا نسدد تن تشربن يشربن المسيبون قبولة اي سعر يرضى لن يرضى الطالب اي ولن ترضى عكل يهود وعلى ترتجي لن ترتجي اليو ايه لن ترتجي اليو لن ترتجي من فلان تبير ترتج تسافر لن تسافر في كل مكان من الأمكنة الخالية في العبارات الآتية اسما مناسبا منصوبا بالفتحة الظاهرة والمطه بالشكل إن الآباء يعطفون على أبنائه أيه أضع أضع معلمك لأنه يغذبك ويسقبك أضع أضع معلمك صحيح احترم احترم والدتك لأنها ربتك أم. ذاكر قبل أن تحضرها ذاكر دروسك قبل أن تحضرها أيه أذي. فان انك بها لا تخدم وطنك ادي واجبك لان بها تخدم بلدنا كن فان الجبله لا يؤخر الاجل اخ شجع اوكي شجع هذا لاعب إلزم الصمت فإن هذا العين أيه إحفظ عن التكلم في الناس إحفظ لسانك عن التكلم في الناس أيه جيد إن الرجل هو الذي يؤدي واجبه إن الرجل الناجح هو الذي يؤدي واجبه إن الرجل ناجح ناجح ناجح ناجح صره ورجله للمقلس والله لن اطاع اورده الهالك لن اطاع الشيطان قطعها الهوى او الدهال يعمل ولو في غير أهله يعمل الخير ولو في غيره أحسن يرضى عنك الله أحسن إلى النار أحسن للنار أحسن عملك يرضى عنك الله أسئلة في كم مرضى تكون الفتحة علامة على النصر في كم على النصر في الثلث موافر الاسم المفرد جمال تكسير الفائل الموضع الذي سبقه مناسب الذي سبقه مناسب ولم يتصب بأخير ألف الاثنين ولا هو الجماعة ولا يأم خطبة ولا نون تنكر ولا نون نسم جيد للاسم المفرد المنصوب بأربعة أمثلة أحدها للاسم المفرد المذكر المنصوب بالفتحة جاء محمدا ها؟ وعيته وعيته وعيته وعيته وعيته جاء محمد جيد مثال آخر للإسم المفرد المنصوب بفتحة المقدرة لقيت موسى والفتح صح وثالثها للإسم المفردي المؤنثي المنصوب بالفتحة الظاهرة لقيت هندن هندن <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> ورابعها للإسم المفرد المؤنث المنصوم بالفتحات المقدارات. رأيت رأيت ليلة. صح. نظل لجمع التكسير المنصوم بأربعة أمثل مختلفة. نظل لجمع التكسير المنصوب في اربعه امثله مختلفه اي مثلا جاء التاكسي الى السوق باربعه امثله مختلفه جاء التاكسي الكتب اي تبعت انذل زي الرجال ضريت الاقلام, دقيتو الأقلام. دقيتو الأقلام. زغط المرضى يخلط الله الموتى يوم القيامة الى البحث والنشوء طيب لا. لا متى يصاب المضارع بالفتحة؟ يصاب دخل على المناصف ولم يتصل بآخر شيء طيب للفعل المضارع المصروب بمثالين مختلفين المضارع النصوب بإثالة مختلفين لم يضرب لن أي. يصيبنا إلا ما كيف تفضله لك لماذا يصاب الفعل المضارع الذي اتصل به أليف أثنين لن أجل هذا من كذلك؟ بماذا ينصب الفعل المضارع الذي اتصل به ألف واثنين بأن نصبه في حد النون الشيء أكثر بأفرق بمحل آيه إذا اتصل بآخر فعل المضارع المسبوق بناصب نون التأنون نون التوكيد فما حكمه؟ إذا اتصل مبني على الفاتف لم يكن نصبه نزل <مثل> فعل المضارع الذي اتصل باخره ن وسبقه ناصب وعلامه نصبه انا اتصلت باخره ن النسوه انت طرحنا تجيء السكون في محل, محل. الرفع السكون في محل النص اه يا ريدي ها بده يكون قسم هاي زائد الفتاه صح انيه قال مؤلفه رحمه الله ونفعني وانفعك بما قال واما الالف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك وأقول قد عرفت فيما سبق الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك وشرط إعرابها بالواو رفعا والآلف نصبا وليا والآن نخبرك بأن العلامة الدالة على أن هذه الكلمات منصوبة وجود الأنف في آخرها نح احترم أباك احترم أباك وانصر أخاك زوري حماكي ونظف فاك لا تحتارين ذلالي لنالي فكل من أباك وأخاك وحماك وثاك وذا وذلالي في هذه الأنتبى ونحوها منصوب لأنه وقع فيها مفعولا به رأيتون والله ولا, ولا نظف العلاخ لأنه وقع فيها مفعولاً به وعلى ما تنص به الأليف عن الفتحة أيت أخاك أيت فعل ما أفعل مفعول به وعلى ما تنص به الأليف عن الفتحة وكل منها مضاف وما بعده إلى خليه من الكاف والمال مضافنين وليس للألف موضع تنوب فيه عن الفتحة سوى هذا الموضع الألف عنده موضع واحد ينوب فيه عن الفتحة في الموانع تسمع الخمسة نيبة الكسرة عن الفتحة قبل نيبة الألف هنا نيبة الكسرة عن الفتحة قالوا أما الكسرة فتكون علامة, علامة للنصب في جمع المؤنث السالمين الكسرات تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم وأقول قد عرفت فيما سبق جمع المؤنث السالمين والآن نخبرك أنه يمكنك أن تستدل على نصب هذا الجمع بوجوده اكتسرت لي اخره وذلك نحو قويثا الا الفتيات المهذبات يدريحن المجد ان الفتيات فتيات حرف توكيد ونصب والفتيات اسمها منصوب وعلامه نصبه الكسره بجب والمهذبات يدركنا المجدى فكل من الفتيات والمهذبات جمعوا أنثين سالم وهما نصوبان لكون الأول اسم لإن ولكون الثاني نعتا لنصوب وعلامه تونس ويمه اي كسره نياله على الفتحه ولئن في موضع تنوب فيه عن الفتحه قال الفتحه سواء هذا الموضع الكسرات ومن احنا في هذا الموضوع ولئن الكسرات موضع تنوب فيه عن الفتحه سواء هذا الجمل ماهي هذه القدره التبرينات الخبه صحان الله ربك بأيزة رب عمال سفر والسلام عن المغسنين والحمد لله رب العالمين أرى الله بالآلفي الخمسات نصبها التزم وانصب بكسر جمعة نيف سن أغلقتنا جاري برها her I